اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان أيها الصائمون القائمون عمار بيت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال وأن يجعلنا في آخر هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار آمين يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ويقول كذلك في نفس السوره ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ويقول مصطفى عليه الصلاه والسلام فيما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما المسلم أخ المسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن, ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة إخوة الإيمان نبدا فنقول نحمد الله سبحانه وتعالى ان نحمد ربي ايها الاخوه على نعمه والائه اقرر ربي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها اقرر واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ربي سبحانه وتعالى اسبغ علينا نعما عظيمه واجل نعمه هي نعمه الاسلام وكذلك نحن نعيش في نعمة رمضان شهر القرآن شهر الذكر والمغفرة والتوبة والعتق من النيران أون شهر رب سبحانه وتعالى اختصه دون كثير من الشهور بفضائل عظيمة وجليلة اجيس رب سبحانه وتعالى محطة نتزود منها نتزود منها محطة أندهم تسنط في طريقنا إلى القبر بندم الى الجر في هذه الحياة الدنيا سرد اللل... فرصة ديس ممس إلى يسير نحو قبره شاء أم أبا وفي طريقه تعترضه محطات محطات يومية محطات أسبوعية محطات شهرية مح... فمن بين هذه المحطات هذا الشهر الكريم رب سبحانه وتعالى اختصه نق إبهاء المسلم ياخذ منه قبس ادب السيس التقوى كتب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي لتكتسبوا التقوى في اخر هذا الشهر توزع شهادات أمشي الشي الاجع بين يدي التربص بين يدي الامتحان اقذاء توزع شهادات على الناجحين كذلك في آخر هذا الشهر توزع شهادات التقوى فوسي الله اغتنم هذا الشهر الكريم فالنر يغتنم ويصحح في هذا الشهر كثير من معاملاته ومن أخلاقه بل ويثمن كذلك الكثير منها أي لن يزعم يثمنه يحافظ عليه أي لن يجتم يحاول أن يصححه متى يقضع هذا الشهر ولم يستفد الإنسان منه فقد خاب وخسر ومن بين الأخلاق التي ناخذها في هذا الشهر في هذه الحلقة الأخوة في الله رب سبحانه وتعالى قرن بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة اداه حصر نسيحن ربي سبحانه وتعالى في القرآن استعمل سعى وأهل اللغة أدرى بذلك استعمل الجملة الاسميه الجملة الفعلية والجملة الاسميه كما يقول أهل اللغة تدل على الاستقرار والاستمرار والجملة الفعلية تدل على التحول والانتقال لا تدل على الثبات، فأذني اجت جملة اسمية ثم ابدت باداه حصر. إنما المؤمنون إخوة. ليش خلف؟ امسل من أكل دوتنا. فالأخوة ثلاث أقسام. الأخوة ثلاثة أن أقسم. أخوة في الآدمية. قابل الجن دبنا من لحم ودم إنسان بشر إلا دوش في البشريه مهما كان جنسه مهما كان لونه مهما كانت لغته مهما كان دينه ومهما كان فكره يجوز في الانسانيه في البشريه كلكم لادم وادم من تراب وهذه اخوه انيه وقتيه تنتهي بنهايه الدنيا كذلك اخوه اخرى اخوه في النسب من امك وابيك يوش ربما سبب برك ما ما برك يوش من الرضاعه هذه الاخوه اما ان تكون اليه واما ان تكون كذلك مستقبليه بالت او هذه الاخوه ديس الاسلام والايمان والعمل الصالح أتعد جمعت بين الحسنين والاخوه التي نقصدها اليوم الأخوة في الدين وفي الله سبحانه وتعالى الأخوة في الله وهي أدومها وأمتنها أمتن هذه الأنواع من الأخوة مشينا الأخوة في البشرية والدمي الأخوة في النسب ماشينا ربما عشنا في التاريخ وعشنا في الزمان الغابر قدن الرجال يجي المسلم يجي المشرك ربما ما في غزه واحده ولكن اخوه في الله الاخوه في الله ايها المؤمنون ان تني تشدوا اواصر المسلمين الى بعضهم البعض والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر رب سبحانه وتعالى رحمه للعالمين شد سوء جد العرب مشتتين مشردين متشرذمين قبلت تغزو أخرى فأرجال ودو يعيشون حياة الهمج يعني بينهم قانون الغاب الغلبة للقوي ونلان يعرجال ونلان يقوجار ونلان يمتنوجار ونلان غانيوجار أنت غس القوة غس الغلبة غس النفوذ فجاء محمد صلى الله عليه وسلم كون جيلا من الصحابة 13 عام في مكة المكرمة يغرس فيهم لا إله إلا الله سيزو المدينة كذلك هيئ هذا الجو في المدينة الأوس والخزرج سنت القبائل الأوس والخزرج كما نعلم كلنا تغبينهم حروب بين هاتين القابلتين حروب وثأر ودماء سنوات وسنوات فرغان ودينوا في الفهاب جلس لن يعني ينزغون بينهم بمجرد أن لمس الإيمان شراف قلوبهم تحولوا انتقلوا نقل نوعية انتقل إلى مستوى أعلى فدول دوثن تناسوا الأحقاد تناسوا الضغائن تناسوا الفتن تناسوا الثار الذي بينهم تن كلش هذا الدين هذا الايمان هذا القران نور قلوبهم خزن بعضهم دوتن بعضهم ثم كذلك وجاوبوني وسند المهاجرين من قريش سكتم جنت اخلف من مكه المكرمه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأعمال الأولى التي قام بها اخا بين المهاجرين والأنصار اخا كل مهاجري يجسي قنوس من الأنصار دوس يعني يتقاسم معه كل شيء تقاسم الأموال تقاسم الضياع والديار تقاسم حتى الزوجات عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يزدواج من الأنصار الناس لغير الغابت من كذا أتنزون الى غير عيتي أتنزون الى غير عدد من الزوجات وتطلق احداهن وتزوج يعني اختار خيرت نيلا تعجبش ربما توني دخلشين وتنفهم عن دبا لما تيجي مشال يعني أفرغوه زين تكبوش ويش هو التف ولكن دقل وقع عاشن تأيوها الإخوة ولكن عبد الرحمن الإباس شرب سبحانه وتعالى الناس يعني أمسك عليك مالك دلني على السوق ونيدقني شطر آخر من الموضوع فالنير يعني ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار في الأخوة في الله عاد بعضهم دوتهم يعني هذه تسيما نس أسيوشيوس دا براني وجد دميس ولا نتعشير تس ولا يساوي ربما حتى اللهج تس ولا غصت وعي ولا غص براني بعيد بعيد مجرد ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيره من أمرهم فامتزجت هذه الأخلاق كون مجتمع متماسك مجتمع متماسك عمر الخطاب رضي الله عنه قر كنا اذلا فاعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله ان نخزر هذا المجتمع مزيج من مجتمعات مش صح الفرق جاري دق دق جن. ابو بكر عمر عثمان قرشي عربي اديس بن سلمان فارسي ودير صهيب من الروم بلال حبشي مسح ملك أنا نحكي الصحابة ونتحسي تحسي فرق زي الجن الجن وني غرس نزعة هذا شيء وني نزعة فارسية وني نزعة رومية أبدا تعاون وتعارض وتكاتف كل جن يتش يعني انسهروا في بوثقة الإسلام كلمة مسلم دولا تقع دقن دولا تقع رجل واحد فهذا الاختلاف إلا ربما في الكون اختلاف إلا في الناس اذا وسي خزرت لكن يكثر القصر ويمكن يعد الاختلاف ايلا منبوه هو الخلاف ولكن اختلاف دكت إلهية الهيه بل وايه من ايات الله رب سبحانه وتعالى اقرن ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب الليل يختلف على على النهار بس عمري ما نجيب جد جسد نغن ضجيج قارش الجسد متعدنش شد جسد قارش الجسد متعدنش وجار رتب قلنا ومن آياته اختلاف السناتكم وألوانكم مثل بيدوني يسول بلغة كذا ونسول بلغة كذا ونسول بلغة كذا هذا أبيض هذا أسود هذا أحمر هذا أصفر كل جندلنس تستشعر عظمه الله سبحانه وتعالى تحسد ان هناك خالق بديع خالق حكيم خبير عليم فيعني هذا الاختلاف ويجي اختلاف تضاد الانسان في طبائعهم يختلفون في طبائعهم يختلفون ون يخص كذا ون يخص كذا ون ربما في حتى في الطعام في ألوان الطعام ون يخص لموز ون يخص لبنت ون يخص لمسة يخص كذا ولم كل ينصهرون العدن تفرا من سم خياط واحد ولكن أو أن هذه الجزئيات يعني تتكاتف فيما بينها تتعارض فيما بينها تكون قشرة متماسك يعني يخدم أخدم الجن في المجتمع المسلم أندو يعني الإسلام ليس حكرا على العرب فقط وليس حكرا على العجم فقط وليس حكرا على البيض فقط وإنما الإسلام يجرو بينها كل الاطياف من قوس قزح إبها في في السماء آية من آيات الله ونخزر اللون روعه تسلاسق الالوان من نوع الالوان تشبه روعه يوم قوس قزح فنغ المسلمون رب سبحانه وتعالى يمرصن كما قرانا في الايات السابقه على الوحده يمرصن على الاخوه انما المؤمنون اخوه إمسل من دواتن أمشي تخزر ديواش من أمك وأبيك سوى الغسل عادي ديواش سماش ببتش تحسدني تحس بتا تحس يحمق تحسد بتا يزمر تحسد بتا يفرح تفرح بتا يعيا اتعونت كذلك يجب أن تشعر نفس الشعور ونفس الإحساس تجاه أي مسلم مهما كان لونه يقنح الدقار لا إله إلا الله محمد رسول الله واجب عليك أن تشعر بهذا الإحساس تجاهها أهمي لأن أسباب الوحدة أيها الإخوة المؤمنون جريم سلما يخلب. يغلب يغلب أسباب تجعلنا نتحد معبودنا واحد نعبد إلها واحد للشقيني مسلمات ترقيد يعبدوا عيدة آلهة وإلا وتعيده مسلم أليف عن نطاق الإسلام نبينا واحد محمد صلى الله عليه وسلم قاع عندما يذكر محمد وكلني صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قبلتنا واحده نتجه الى قبله واحده كان الرمال في الحرم يعني الاجناس مختلفه وجهات مختلفه مشارب مختلفه وكل لان سين سنين كعبه النيه الشقنق قدم دليل الوحده الكتاب كتاب ربنا واحد رب سبحانه وتعالى هذا الكتاب اقن اقن فقط نرجع إليه نتحاكم إليه حتى في صلاتنا يعني كان يعني يبدأ تعاشى عمل عقلنا يغلب من حياتنا في صلاتنا الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتسوية الصف قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم من بتصف انت بده كل صف قن ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج الافج يزمون تعدي فرج وتعدي سعوج التواءات يعني صف عرفات يوم واحد مدندس ربما بشهر قبل لن ظلا يعبدون الله سبحانه وتعالى لن سجوا من لذلك اليوم يعني بس عصمان الحج عرفه الحج عرفه واس يعني في ذلك اليوم في ذلك المكان أن يغد يجع له الحج فهذا يعني يدل على أن المسلمين يعني يبهاء التع عضرب سبحانه وتعالى يخزرتن كيد واحدة يخزرتن صف واحد يعني بقادر يج الحج على مدار السنة. كان خزر عني الغش الجريرني يعني زحمة قن وني سبحانه وتعالى يخص يخزر, يخزر المنظرني يباهي بهم والملائكة قدر بيزع قال أهل غرب دسن في في الصيف أهل الشرق دسن في الربيع أهل الكذا دسن أضونا مش كده عود تعيدي الغش وتعيدي زحمة وتعيدي الثاني وتعيدي خاتي رب سبحانه يخ يريد أن يوحد المسلمين يخصت يخزر صف واحد اتجاه واحد حتى أزوال عرفات فتر قنقل صف واحد أشتغل حتى ترقوه مجرد حتى ترقوه مجرد حتى ترقوه في وقت واحد وفي اتجاه واحد فهذه أيها الإخوة يعني مقدمة على أن المسلم يمسلم يبهاء عد يخزر رواسي مسلم يتوحث النوار بمجرد يعني أنه عقيدته كعقيدتك يعتقد في الله يعني لا يشرك بالله شيئا ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ياتي يعني بالصالحات ياتي بالمبرات ياتمر باوامر الله ينتهي عند نواه الله سبحانه وتعالى خلاص وش اللي تخزرت بنظره مهما كانت هذه النظره وش اللي تخزرت يعني ربما تتف جيم سلمن اسباب الفرقه أن نبدأ ربما هناك أسباب سياسية بعد الاستعمار جزأ أمة الإسلام إلى دويلات يصبح ربما الجزائري يتفوحي مصري المصري وتفوحي الأردني الأردني وتفوحي اليمني كل بني خزر كل حزبين بما لديهم فرح العصبية مقيتة وني خزر شي زائري مصري ربما بنغنو ربما كذا هامين في الحدود في كذاف بعض الطقوس بعض اللهجات ربما, ربما بعض الصفات نتمنغد وهناك كذلك اسباب مذهبيه وني من ما السني وني خزر ما الشيعي وني اباضي وني مالكي وني معتزلي وني كذا وني كذا كل جن يخزر برض بنظره شزر ومزر خزروا ذاتنا بللي على خطأ وجه نخزر بللي نتفق أما نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كان نخزر إلى القاعدة نتفق فيها توسع تغلب وربما الجزئيات التي نختلف فيها تزداد تزداد لا تمس بالأصول مش صح. الشيطان يعمر جني الشيطان يعمر جني يجتهد ربما لا في مشينا طوره في الحج ربي يجلو في وقت واحد ليتعارف الناس ليتالف الناس مش كتب بين الاخلاق الطيبه من بينهم خط اخلاق الاسلام مبثوثة في الامه ولكن خاتي الشيطان اسني بالمرصاد ابيت بيسند همش تجرموني همش تلتجد همش القرض همش القرض أبدأ يتناحرون يتسابون وفي الأثر إذا, إذا تسابت الأمة سقطت من عين الله متى إمسل من دون يتسابون فيما بينهم حد تتبع حد حد تعرق حد خلاص أربي سبحانه عزيز شمال من, من هؤلاء خزر ايها الإخوة نخزر في هذا العصر رب سبحانه وتعالى يشمل سقنت المؤمنين ماشيين انطرع عز الله بالاسلام واذل اليهود ضرب عليهم الذله والمسكنه الى يوم القيامه صح الخضر انقلبت الموازين في هذا العصر انقلبت الموازين كان خضر ستاوينا ادنى سمر ان ضيق دائره تجار في القطر الواحد في الدوله الواحده أتنرقى هوني شرقي هوني غربي ببما الناس الجزائرين هوني هذا قبيلي هذا عربي هذا مزافي هذا شاوي هذا كل الجندخ تنزت اتحرشنت اتحرشنت تنزل ربما تسيل الدماء همئ نزغات شيطانية القوة النبي صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات يقع خلاف بين جارسين العبيد جن عبد لأنصاري وعبد مهاجري. عبد الله بن وبيش بن سلول رأس النفاق بروفيتارو كذيع. فأبدي يبث السمومه كيفش الدسن يعني تغن مقطعين أوينهم تغن يعني مطرودين نحمة نسمرت كذا الناس يسون كمن قال سمن كلبك كل ك. يعني يبث هذه السموم. أخسط تشر أبدا تذكر يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين نبي صلى الله عليه وسلم يحمق أبي دعوة الجاهلية وأنا بين اظهركم هذه دعوة جاهلية الدعوة العصبية والعرقية والمذهبية والطائفية وال يعني اختلاف الأنسل هذه الدعوة إلا ما أنزل الله بها من سلطان. دعوة بغيضه يمقتها الإسلام رب سبحانه وتعالى قبل يمسل من أدلهان أو نسفاسي في الأمور أو نطرهات فضلاً على التمنغان فضلاً على سرعاً فضلاً على جريح فضلاً هذه عاد نقن روح المؤمن عزيزاً رب سبحانه وتعالى يشم راس القيمة المؤمن يشم رأس القيمة ابن ادم أصلاً المؤمن جار ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ونبني آدم بما فيهم فبلك بالمؤمن المؤمن في الأثر لأن تهدم الكعبة سبع مرات أهوى من أن يجرح قلب مؤمن أسجح دول سي مؤمن فقط لكن جديد قنئث معظيم جدا فإن رب سبحانه وتعالى ساغنسته في القرآن على الأنبياء وأن هذه أمتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون الأصل كلنا ننتمي حتى لأكل الأنبياء دينهم واحد دينهم عند الإسلام أمتهم واحدة فضلا على امه نبي واحد امه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم نغ كان خزر في العالم يعني هذه السموم مش ما يلاوذنت العراق يعني تفرق يعني انغاته لدم كذا بين ابناء البلد الواحد ها من خطر ان النداء ان النداء إنه, انه خزر من اثنين على صواب انه خزر من اثنين على صواب اضوضا الشيطان يسوال لهم الدعد يقتلون انفسهم ربما ليخزر بالله يعني غرس الرمز في قتل المؤمن والعياذ بالله الشيطان عندما يتمس على القلوب والاعين ادي الجبن كلش خضر في فلسطين رغم الاحتلال رغم الى عدو واحد خزرنت ولكن الشيطان يعمر عد تنغن على الكرسي تنغن على يعني بعض السفاسف تنغن همي ربي سبحانه وتعالى اقرن في القران انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ويذيل هذه الايه واتقوا الله لعلكم ترحمون بتكد يعني انت اذا تريد ان تكون من المتقين لازم تخزر دكري مسلم مهما كان وتخزرت تخزرت ناقصه الا ان تراه عاصيا يعني فتبغض المعصيه تترب تلك المعصيه فيه ولا تبغضه جد مريض باي مرض تعانى السكر تعانى سكن سكن السطونسون تاعنا تشفق عليه لكن تحاول ان تحارب اطري يحاول ان يحارب ذلك المرض وجدي ادي حاول دي نغدا نغوني مدام مريض السكر مدام مريض السطونسو اس تغ اس تغ شو مريض ينقذه كذلك اي مسلم نعم بالتعاصي فاسق مصح صح وتخزر ديما تشتيفت تنظر اليه من علائك ليش اتخذت بنظرة الشفقة والرحمة وتنقذ تلك المعصية وتحاول أن تحاربها لتجتثها منه مشكادي عد يعني صافي النغ يعني نتائج هذا الصراع أوليم الغنود أو يعني عدم الوحدة وعدم التآخي كثيرة جدا منها البغضاء منها الشحناء منها التنافر والتنازع الفرقة رب سبحانه وتعالى قرن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولت من غد ولت من أي مشكل ردوه إلى الله وإلى الرسول أي مشكل دولة لا لغنم, لغنم مرجعية دول غس أتعشم في هنا أتعشم في سلام في الدنيا والآخرة وهذه الوحدة التي ندعو إليها بما الوقت هذه الوحدة التي ندعو إليها لها أسباب عديدة جدا لو اتخذنا هذه الأسباب وكان أن نتخذ هذه الأسباب رب سبحانه وتعالى غنيش أن نوضي إلى نتيجة الأخوة في الله كما عاشها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يغتغ تنغن تغتوائف تغقبائل متناحرة دولا تكونوا مجتمعا متماسكا دوخ العالم أجلاف الصحراء دولا ركعا الفرس والروم أقوى دولتين في ذلك الوقت في مدة 23 عام في مدة عشر سنين عشر سنين عندما قامت الدولة الإسلامية في مكة النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسلم في المدينة قامت دولة الإسلامية في مدة عشر سنين بدات فُتُوحات بدأت فُتُوحات فُتِحات الروم إلاو تغ عن تصورا سديخ ملك الروم اللي على تحت أقدامهم ملك الفرص اللي تحت أقدامه تغ تغ ذي الله تقدنا المولك يف يفرص الروم مشين بمكان خسر الصيني مارو أمريكا خذت كأنه إلى أعظم العياذ بالله لوسي خلع لوسي قدر لوسي انبهر ولمكن النوت في ذلك المستوى ولمكن كذا ولمكن وتنرنوا كذا همي هذه الذلة ضربت عندما حاد المسلمون عن الطريق انحرفوا عن طريق الله سبحانه وتعالى من أسباب هذه الوحدة والأخوة إلا إدعوا إليها الإسلام أول اول سبب يعني أعيد واكرر في المسلمين قابل لكني مسلم يلزم أدي خسر أي مسلم أدي خسر ديوس دي في الله ورب النبي صلى الله عليه قرن من اسباب الدخول تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجلان تحابا في الله تحابا في الله وجه تحابا في اللغه ولا في النسب ولا في العرق ولا في الوطن ولا في القطر ولا ولا ولا, ولا ابدا تحابة في الله مؤمن مسلم متقي يقذر به في سماك الإسلام علينا بالظواهر والله وتولى السرائر أتخصغ من أعماق قلبي أتخصغ لأنه يقذر به أتستفق ججبه لك هميء خاطر يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويستقيم على الطريق المستقيم ثانياً حسن الظن هذه الصفة التي افتقدها كثير من الناس حسن الظن سوء الظن يتف في الناس أبي اتجر أغلاد خزرق يولد أغلاد والتسينر وسيء فيه الظن أتخزرق تسينر بما بدن أبي الدين سن مشبوه أهم بدن دنيا من لنستوى الغفي لنعول نغفي لنجين كذا لعول كذا هذا الظن السيء يؤدي إلى موبقات يؤدي إلى التجسس وقتني أشكر قل حل أسأت فيه الظن أضغي مر أبدأ تجسس أبدأ تحسس سجمر عسر كذا وجر أنتقل إلى الغيب ربما قال فلاند فلايك وقتني ربما أنتني كذا أبدأ أمر أنسوش وجار بهتان أكيد نتنين نتنين كذا وكذا توقع الوقت لها اثنين لا بدنا اثنين كل هذا من سوء الظن لو أحسن الظن باخواننا المسلمين أنتون في هذا المستوى البند الثالث العفو والصفح العفو والصفح وكان إمسل من يتخلقون بهذا الخلق خلق الاسلامي خلق محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن رب سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم كلنا يعرف قصة مصطح قصة حاجثة الإفق وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في عرضه عائشة وما أدرك مع عائشه رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق تتهم في عرضها يعني القضيه معروفه ابو بكر رضي الله عنه كان مستح هذا من اقربائه وكان يحسن اليه التهم يعني المساكين لشغث قنيت لياموني ابو بكر كان ينفق عليه مستح ابن ادم السيرنات يكرت التيار يجر نختني فتكلم تكلم في عائشه ربما يسنيه ربما يليه ربما يسول ربما قال رب... الاعد الله اعلم عندما يغضب خبره وبكر يحمق يحمق وبكر وحق له ان يغضب ربما يحمق منس ربما يحمق يعني لا ينتلى يحمق إلى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمق كيف يعني اذ يتف اذ يتبهتن في بيت النبوه فإذجل أن يقطع عليه نفقاته خلاص ونيولا يرزمي ميس ليتشرق لغبس خلاص أصلحه غفص ليفان بما دعنا غنيني إيه هذا غفس حق هذا تربع هذا دريق ليمانس إلى درجر الذي مسلم إلى في عصر النبوة لتعاشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وشي الذي غلط ولكن دبنا دم صحابة دبنا دم وتنتج الملائكة غلطا ولكن سفنسا ما غلطا دقلا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبسرون يزغ فبلغ الخبر نغلي أبا بكر يحمق رب سبحانه وتعالى عندما يعني يزلزل برعة عائشة رضي الله عنها يعاتب ابا بكر حتى نستفيد نحن يعاتبت وجد أخذموني والجلة ولا ياتلي ولا ياتلي أولي الساعة منك الفضل منكم والسعه أيوتوا أولي والمهاجرين والمساكين المهاجرين في سبيل الله فاليعفو وليصحو أيوة ألا تحبون أن يغفر الله لكم فاليعفو وليصحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم كل قائد سندة اتي منس ألا تحبين ايتها النفس أن يغفر الله لك يوشي مسلم يغلط في حقك حتى لا تتفكك هذه الأخوة يغلط يغلط انت يغلط يسير دج ربما يجاشق الموقف يوتاش كذا يغلط اني يغلط معايا من مش لاختارك غلطه مع الله سبحانه وتعالى انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يغلط ابو بكر رضي الله عنه وختني كان وقافا اغررت انه بلا بلا بلا احب ان يغفر الله لي ومن لا يحب ان يغفر الله له الا تحبونا يغفر الله لكم ولتغسل شغف ربي كنسوا ولداني مناوله ولغسل شغف ربي وانت في الزمزلانين اموني ابدا بالعكس كلنا نرجو مغفره الله سبحانه وتعالى وأقيم أن دليل على ذلك أربي أغني أغفردنا بنا نتمنموني ولماذا لا نغفر زلات إخواننا ربما أزديس يتذلل يعني ربما يتمسح بالأعتاب يقول لك غلطك يقول لك سمحي يقول لك غلط عبيدك يقول لك أن يلزمن كدا. ولو ربما هذا ودمك الى إلىهم قيام على الله، الله العافية. بتوت منا جمذني، أتمنى تناجم قد يكون بين تصرفون اشترى سبحانه وتعالى بسبب تنطع يحبط عملك. فالنغ يعني من أسباب الأخوة الصفح في اللي يعفو أبو بكر أتكلم القصة ويجي الناس لخلاص انت يسد السمحه. الجسات تلبس ما سمحه بل أنت زواس وما أدراك ما أبو بكر زواس أنت يعني ألقى النبي صلى الله عليه وسلم لو وزنا إيمانه وضع إيمانه بكر في كفة وإيمانه الأمة في كفة لرجعها إيمانه بكر ألقى رواه أمين اعتباطا إيمان قوي قوي صلابة في الإيمان زواس الناس يسمح خلاص الرماية يسمحي ثم انك إختيش ات الرب وربما أتكمل أتكمل وجار أن نرقب ونلل أن نغسل في عرض ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم فمن بين يعني البنود إلا أسعى إلى ترسيخها في نفسي بشكل على غير محبة المسلمين أخوة للمسلمين العفو والصفح وبالطبع الاعتذار كذلك يأتي بعده الاعتذار أن تعفو عمن ظلمك بتش الشتش تغلطت كذلك يجب أن تكون قويا يجب أن تكون قويا يجب أن تغلطت قوة تطلب تسمح من أخيك المسلم ولو دونت تغلطت في حقه اتضح باللي اتضح باللي انتذت أكلت حقه ربما بعمد ما بغير عمد لا تأخذك العزة بالإثم اه بتسينه مش كذا سر سيمانيك بتسينه غلطار بسينه خصم حيء أو دونك ربنا خلاص صدي سمح ما الله يسع له أبداً بشكت عند أخوة يجب ان يكون لدينا الاعتذار الاعتذار اطلب سمح والصحابة ان كانوا أبداً يعني نضرب أمثلة يطول مقامه لهذا الايثار كذلك رب سبحانه وتعالى وصفه الصحابه والانصار ان ينغوا يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا هذا الاثر يتجج كل وقع في قلب المؤمن عندما توثره على نفسك كل هذه السن يعني تمكنت هذه الاخلاق تغلغلت فيهم رضوان الله عليهم ولرايه رب اغسل مني صدفة ان في غزوة اذا تمتت يزويه سمن عندما انتهت الغزوة الناس يوك شئيني لتلق في ديني إذا حقيتني وجاء قبلك أو ويتس الناس يوزنت الوعدادن الوعدادن الوعدادن ثلاثة مواربعة أمجارو يريدت المزوار إذا كان مزوارني موتى ويتبعتني رجعتني ذوكي الموتى إلا محتاج إلا مصحي خزري واس لعلان تل يحتاج جارك لعلان نجمع الخرومة لعلان نجمع الصبر هذا الايثار يفعل الافاعيل ربما جرءوات بابا مما يقت التوتر يقت ما تعرفيني ونعرفك ما نفسي نفسي نشدوغ الفصل نشدوغ تحنو تتل نشدوغ كذا نشدوغ العماير نشدوغ هامين تيفي هامين تاتفي ربما ايلا من سقط ما تعالج يعني تفرغ زول ايلا مهم وهكذا ما قالت تاتي تاتي معليش تاتيلي ريال معلش انشانوه تدارت انوه كاد عن ايلا من الضياع تزروني ريالت اما انتشى سنت في التقسط عشرات سنوات بعض الانتاريكات عشرات سنوات ربما تمتنت رد في تمتنت لو راتت تفتدي ضط اهمي خاطر خلق الايثار لاش العكس الانانيه المقيتة البغيضة ثلاث تغلغلت في النفوس سجين الكلمه الطيبه كلمه طيبه رب سبحانه وتعالى ضرب مثلا كلمه طيبه يبين نص كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها مثل الفرنسي قار يعني في فمك سبع مرات قبل أن تترفض بالكلمة أذن كلمتني أخرجها طيبة تتمكن من النفوس فتفعل افاعيل كذلك توتي أكلها كل حين بإذن ربها بلد مني جيمة قل الله فإني كذا وكذا رب تحفظ كلمة طيبة رب سحواته قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن وجه الحسن التي هي احسن خير افضل كلام تينيت ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ادمع الابتسامه كذلك من بين الاسباب التي تؤلف بين القلوب النبي صلى الله عليه قناه تبسمك في وجه اخيك صدقه مجرد انك دي وش مسلمت ابتسمت له تبسمت له يعني ينشرح قلبه اجر زملس، أتتفذ مولس من أول وهله والعكس كذلك أنت عندما يبتسم لك ثم كذلك تنال أجر الصدقة أتنال أجر الصدقة وأضرب مثال يعني في أربع يام خمسة قبل في رمضان تغفر الجزائر تسد يعني ثلة من شباب السني واما بنعمه ربك فحدث جمعت من من حمله القران قبل شارك في مسابقه في العاصمه مسابقه في القران الكريم يصدق نشاب بالظن مع سن ربما تايت الرابعه متوسط طب الظن اسر جميع الناس بابتسامته يعني حتى يعني الذي سأل المسابقى في إطار البدادية تزاير وجدني يعني من التزاير أسرهم قاعدتون الغفز أولين وليون ما شاء الله الله يبارك غرص ابتسامه عجيبة يعني النغوة أما بنعمة ربك فحدث أطفدر الظن كان قدوة ماذا بهم استولا ماذا بهم كذا ماذا بهم ولو أدرني وماذا بهم تدقم يعني قابل لحد يخسيت فقط ينشرح يبتسم يقبل على الناس يسول يعني غرس ابتسمة رب سبحانه وتعالى يسقف محبت في قلوبهم رغم ل والسن والسن والين ولا مذابس ولا الأصلس ولا كذا ولكن دخل في قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق معروف ربما تغرس بترغز المعنى لا تحقر ربما أو العمل قد يكون سبب رضوان الله سبحانه وتعالى عليه والسرع الهدية كذلك الهدية من أسباب التآلف تهادو تحابو في هاي مسلم من حين لآخر هدايا الجيرانتش الجيرانج هدايا سكتاديت ولو ولو للي من نغتك ولا من جنسك ولا يعني كفانا أبدا نقر أنتم ونحن شيخ ولقدان البصر حم غصب قال يريد عام 1927 وعشرين يعني يليق إماروا وإلى و... و... جميع العصر كفانا من أنتم ونحن وسيخصد الدول إلى مجلة المصائر إلى سوى نصيبها نص, نص أدبي رائع راقي كفانا من أنتم ونحن شوهم من شنين الدفلان داد الدفلان التعشيرتني لتعشيرتني المذهبني داد المذهبني أتل... الطائفتني التمديدني التمديدني فرق, فرق فرق فرق فرق إلى درجة ربما بلدي مساعدة سعادة من رغم عيمانسر بلاد ميقر ما بيتمره مع الناس فيعني كفانا ايها المؤمنون من التشرذم والتفرق لنرجع لنتاخى لنتهادى يحضرني قصه ولكن اختي يطول تاسعا إفشاء السلام النبي صلى قرن والذي نفسي بيده ونفس محمد بيده لن تدخل الجنه حتى تؤمنوا أشغالي والله الله وتتفل الجنة التمنم وفعلا وقررت بالذات ولن تؤمنوا حتى تحابوا لإمانهم لا يكتمل يعني وكان دون دفر ولن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ولم تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أيوة أفشوا السلام بينكم سلم على من تعرف وعلى من ل... من ل... من لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصغار على الصبيان شنو ربما يجي يدبان يشمر وكيفاش بورخ ترانسيو السلام عليكم اما ربما تسلمو لحد ادي فهمك تا تقدر تصلح اسيوات هاي يسلم غير في هو يسان طايخ صغيرين الشيطان ربما يعمر سلم سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف سلم على دارك تدفد تدرتك تكون بركه لك وعلى اهلك تدفد تدرتك ولو لاذا تدحد الإسلام يسلم درق من يتفدرت أن سلم. سلام عليكم ورحمة الله زقّت الجو من التغروم الشياطين يريدون نبي ترتع الشيطان السنيني لا مبيت لكم عند هذا يتفدرت بالسلام لاذا تدرت سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يسلمنا نغمو النبي صلى الله عليه وسلم سلم في مانتش أتت فتدرت تصد الباب على الشياطين فهنا يعني الوقت إدهامنا يعني مقصد هذه الكلمة كيف نرأب الصدع كيف نرجع الأمور إلى نصابها كيف إم سلمن أدعد فحن بعضهم إم سلمن أدعد خصن بعضهم أدعد كلمة واحدة والعدو إما العدو لدو إن الشطان أما عدو الدين ولتفرق بين هذا وذاك ولتفرق جار إنه النوء دين النوء دين النوء دين النوء وكل دي مسلمان ليش شت قع الشيطان إنما ده أكل دين مسلمان دي ويتفرق ذربع إنه من, من مذهب كذا ومن مذهب كذا من طائفة كذا من لغة كذا من عرق كذا من لون كذا ابدا كذلك العدو إلا نمار الى صلته الله علينا بذنوبنا كذلك لا يفرق بين هذا وذاك ذاك إلي الشات من طرف ولكن هنا كان نخ... نقار نخص درش تهوين من شنين بتات الجيمة تنجو أني غابد إيمن غان إتطاولت إتطاو في مدينة واحدة في بيت واحد ربما وني غيرتك لفكرة ماذا به يوصل إعاد معاس إعاد معاس لفكرة اسم من لم يكن معي فهو ضدي بدت ويتوافقت في الرأي خاصة كي يضدك أبدا أبدا من نشت الأمور أنا غن فيها فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوحدك كلمتنا ماشي لا يوحدنا في هذا يعني المقام رمضان دقن ليش حدد حد ذو شعبا حدد تحدد ذو الحجه حدد ذو القعد وكنتم رمضان يبقى كذلك يعني نستفيد من هذه يعني الاشياء في في, في الاسلام ان نوحد نرجع الى الجاده ناتمر باوامر الله ننتهي عند اوهل الله سبحانه وتعالى نتحابب فيما بيننا ناتي بهذه الاسباب رب سبحانه وتعالى اغني خزر بعين الرحمه مين خص بعضانا ربي سبحانه وتعالى اغان ديزلزل تجنيت كنتمنى اتو تجنيت نتمنى دي الصحب ادي دور ادي دور ديكما دور دي اجي سوجاتن ادي دور ادي دور جو جولتين بقى الاخير ربما 60 تك خلاص اجي اجي سوا هامي قر هامي. كان يعني نستغيث كنطلب ربي كان ندعو ولكن عندما تتصافى القلوب رب سبحانه وتعالى يخزلوا له صفين قلوب سليمة رب سبحانه وتعالى يغدق علينا من خيراته فتحنا عليهم أبواب بركات من السماء والأرض اللهم لما شعثنا ووحد كلمتنا واجعلنا من أوليائك الصالحين اللهم انبذ الفرقة فيما بيننا اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صرفنا من هذا المقام بذنب مغفور وعمل ماجور غير مازور وتجاره لن تبور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الانبياء المرسلين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المصلين والحمد لله رب العالمين وأستسمحكم على الإطارة